كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يوفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون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 وَِلهه خَزَائنُ السَّماوَاتِ والأَرضِ وَ المنَافقِينَ لا يَفْقون يقولونَ ل إجعن إلى المدينَةِ لاَا يُخْرِرجًا الععزُ مِنْه الأذَل وَِلههِ الْ الععززَّةُ وَِرَرسُولِهِ وَِمُمنِنينَ وَِ المُنَافقينَ لا يَعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكموا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَاتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ